حفظك يا بلاد العز يا عمان ويحفظ لنا السلطة نيارا مين حبك سكن في القلب ومنزل جل والشعب كله على عهده مواتين ربي يا بلاد العز جن متنح صابية يا غاليه ولا في من شهر هيفان مليونتنا أحلى وأحلى المزاعين يا جرة جن متنح يا غاليه ولا جمرك في منتصف شهره يبان مزيونتنا أحلى észhab, és oly épp, és oly zidan, oly a leírás a száj möbwas, és te tizéin, és a szemek a nép férfiak Yeah. قابوسنا سلطاننا عالي الشان مدت يمينه من سنة عام سبعين لا هان قدرك سيدي امحان لا هان قايد نعم قايد وزيد السراطين قابوسنا أبي سلطاننا عالي تعا من سبعين لهان